وأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مَن حَمَلَ مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُوَنَ كَبِيرًا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعاتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا أجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل وَأجعلنَا آية النهار مبسوطة لِتَبْتَوبوا فضلا من رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَأَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إنسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطِرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ وَلَا يَحْزَنُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل مِنْ عطاء ربك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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الرَّحْمَةِ من الرحمة وقل كَمَا ارحمهما كما ربياني أَعْلَمُ بِمَا أعلم بما في نفوسكم صَالِحِينَ فَإِنَّهُ صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السمين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا شياطين وكان شيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا تقتلوا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا تقتل النفس التي حرم الله إلا الله وليا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 أو فكي ليذا ك مزنوب بالقواصل المستقيم ذلك خيروا أحسن تأويلة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السممع والبصر والفؤد كل لاك كان عنه مسولة ولا تمشي في الأرض رحن إنك لا تخق الأرض ولا تبل والجبان طون كل ذلك كان سيّه عند ربك مكرها ذلك مما أو حاللي ربك من الحكممة ولا تجعل مع الله. ولا تجعل مع الله الهًا فإلهًا آخر ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث فأفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث إنكم لتقولون قولًا عظيمًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً من وجعلنا على قلوبهم أكينة أي يفقهه وفي أذنهم وقرأ وإذا ذكروا تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم هم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدة قل كونوا حجارة وحديدا أو خلقا مما يكبر في سدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أي يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم الله قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما ورسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ورسنا قُلِ الذين الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ الذين زعمتم من دونه لَا يَمْلِكُونَ قل يدعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية لا نحل مهلكها أو معذبوها وَأَمَّا قَرْيَةٌ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُمَذِّبُوهَا كان ذلك كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أن كَذَّبَهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أرينك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ومن في القرآن ونوخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن قلنا للملا إنك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطُّوِينَ قال أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لي إلى لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَّنِكَ نَذْرِيَتَهُ إلا قَلِيلًا قَالَ ذَهَبْ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجيلك وشاركهم في الأموال والأولاد واهعين واستفزز من استطعت منهم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عليهم بِخَيْلِكَ وراجلك وشاركهم في الْأَمْوَالِ والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا ضرورا إن عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الذي يزيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل تدون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان أفا منتم ان كفروا افمن تن ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام أمنتم؟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 يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرون كتابهم ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمنوا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وظل سبيلا وإن كادوا ليافتنون كان الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وإن كادوا ليافتنون كان الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولو لا ثبتنا كلا قادم كتتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك وضعف الحياة وضعف الممات ثم لا يتجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى واسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤسر قل كل يعمل على شكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألون كان الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولا إيش إن لا نذهب نبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس لا كفورا وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرفنا وترقى في السماء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 قل لو كان في الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مطمئنين لنزلن عليهم من السماء ملك الرسولة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 فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشر ونذرا وقرآنا فرقناه, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزلا